سوره الطور بسم الله الرحمن الرحيم الطور وكتاب مسطور في رق من شمر والبيت المعمور والسقف مرفوع 112. والبحر المسجور 113. إن عذاب ربك لواقع 114. ما له من دافع 115. يوم تمور السماء مورا 116. وتسير الجبال سيرا 117. فويل يومئذ للمكذبين 118. الذين هم في خوض يلعبون 119. يوم يدعون إلى نار جهان 122. هذه النار التي كنتم بها تكذبون 123. أفسحر هذا أمنتم لا تبصرون 124. إصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون 125. إنما تجزون ما كنتم تعملون في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيا بما كنتم تعملون متكئين على سرر نصفوف وزوجناهم خَوْرِ الْعَيْنِ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ الْحَقَّ نَب�ْهِمْ ذُرِّيَّتُهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ 117. وأنددناهم بفاكمة ولحم مما يشتهون 118. يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم 119. ويطوف عليهم ظلمان لهم كأنهم لؤل مكنون 117. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون 118. قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين 119. فمن الله علينا ووقعنا عذاب السمون 110. إنا كنا من قبل ندعوه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 112. أم عندهم الغيب فهم يكتبون 113. أم يريدون كيدا فالذين كفروهم المكيدون 114. أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وَإِذَا رَوۡكِزۡا مِنَ ٱلسَّمَآءِ سَاقِطٗا يَقُولُوۡنَ يَقُوۡلُوۡ سَحَابٌ مَّرۡقُوۡمٌ فَذَرۡهُمۡ حَتَّىٰ يُلَاقُوۡ يَوۡمَهُمُ الَّذِي فِيۡهِ يُصَاقُوۡنَ يَوۡمَ لَا يُغۡنِي عَنۡهُمۡ كَيۡدُهُمۡ شَيۡـٔٗا وَلَا هُمۡ يُنۡصَرُوۡنَ وَإِنَّ لِّلَّذِيۡنَ ظَلَمُوۡ عَذَابًا ذلك ولكن اكثرهم ولكن اكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فانك بااعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وادبار النجوم